بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان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 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيف فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه بتيضع أو فتنة وبتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في الحلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ وَهَٰذَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ يَوْمَ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِقُ الْمَيْتَ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 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقاترة من الذهب والفضة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحور ذلك متاع الحياة الدنيا والله عاده حسن المال قل أُنفِّئُكُم بخيرٍ من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات سجر من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضا من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا غَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ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 أجوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَن اتَّبَعَنَّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النَّارُ إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نس ما كسبت وهم لا يظلمون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 تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب لا يتاخر المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمنين.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 العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إن نذرت لك ما في بطني محررا محررة فتقبل مني إنك أتى السميع العليم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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا, وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر.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 وإلقاءله ملائكتُ يا مريم إن الله استسأك وطهَّرك وَاسْتَسَأَك عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يا مريم اقُنُّي لِرَبِّكِ وَاسْتُجُدي وَكَعِيم عَرَّاقِينَ ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاء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 وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ والإنجيل وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبلئ الأكنه والأبرص وأحيي الموسى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما ستدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 تَلَنَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ وَقَدْ آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتاهرك من الذين كفروا وجاعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون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 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن وفيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقُلْتَ تعالوا نَدِه أَابِنَا أَناوابنَا أَكُم وَنِس أَنا وَنِس ثم وَأَفُسَن وَأَفُسَن وَأَْفُسَكُم ثمُ على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتقدر بعضنا بعضا أربعا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به عين فلم فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَاتَّقُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أرسل على الذين آمنوا وجهان نهار آخِرَهُ آخرة واقفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمن إلا لما تبعنكم قل إن الهداهدا الله أي يؤتى أحد مثل ما أتيتم أو يحجكم أو يحجكم عند ربكم.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 ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنًا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ما كان لبشر ان ياتيوه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 وجاءكم رسول صدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرون قال أقررت وأخرت على ذلك إصري قالوا أقرن قال خشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فما تولى بعد ذلك هؤلاء أفَعَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَطْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوَعُ وَكَرْهَ طُوَعُ وَكَرْهَ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ أَأَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم والاولائك هم الضالون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 شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ خَلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُلْصِدَ قَالَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الْتَّابِرَةِ مَحْنِ فَهُوَ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِهُ وَضِعَ لِلْنَاسِ لَلَّذِي بِذَكَّهُ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ عَنْ وُجُوهٍ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم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 تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضركم إلا ألا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَخِذُّوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادْعُ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ يَعَنَّا لَكُمْ الْآيَاتُ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ هَأَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلِ الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذر له فاتقوا الله لعلكم تشكرون إلتقول للمؤمنين ألي يكفيكم أيه يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبر وتتق وتأتوكم من خيرهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين وَمَا جَاعَلَهُ اللَّهُ إلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَصْمَأ إِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَنْ نَصْرٌ إلَّا مِن عِلْمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعْ طَرْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَوُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ سَيَنْقَلِبُ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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهَ وَلَمْ يُصِرُّوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ نَغْفِرَةٌ مِن رَّدِّهِمْ وَجَنَّاتٍ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 وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموا وأنتم تنظرون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 ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إلى فشرتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق من الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبثل الله ما في صدوركم وليمحفص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن استجله الشيطان ببعضنا كسبوا ولقد عصى الله عنهم إن الله غفور رحيم. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم في الارض او كانوا غزا او كانوا غلا لو كانوا عبدا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير وَلَئِن كُنْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُنْتَهًى لَنَغْفِرَنَّ من لَكُمْ الله اللَّهِ ورحمة, وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُنْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لِلَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن لكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قَضَاءٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۚ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمًا فَمَا كَانَ لِنُزُلٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ وليعلم وقيل لهم تعالوا خاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم كم للقفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أصاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا قُتِلُوا أن النمين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحتب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السناوات والأرض والله بما تعملون خبير.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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك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 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُزَيَّنُنَّ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَسْتَغْفِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوُا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا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 الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون وَيَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابًا النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُرْخِ لِنَا رِفْقًا بَإِخْذَائِكَ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا أن يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمنوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسّنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أن لا أبيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من جيارهم وأودوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا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 متاع قليل ثم نؤهم جهنم وبئس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 يا أيها الذين آمنوا اسبروا وقابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون